Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Ra Tilke آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 كَذلِكَ زُينَ للِمُسْرِفينَ مَا كانَوا يَعملون وَلا قدَدَ أَه لَكْنَقُرونَ مِنْ قَلِكُم لََّا ظَلَمُ وَجاءتكُمْ وَجاءتهُم رُسُلُهُم بِالبَيينات وَمَا كانَوا يُؤمنِنُ كَذَلِكَ نَجزقَوْوم المُجرنين ثم جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بد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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرُمٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 وفريحه بها جاءت هياج عاصف وجاءهم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن مِنَ الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها ناسُ إِماَا بَغْيُكُم على أَمْفُِكُمْ إِماَا بَغْيُكُمْ على أَمْفُسِكُ مَتَعَحياتِ الدُّنْيياَا ثمَُّ إليينا مَجِكُمْ فَنُ نَبّكُم بِمَاكُتُم تَعملُون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما, مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظنت وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا فَجَعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي, ويهدي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا غُشِّيَت وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن ومن يدبع الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَهِدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمَّن لَّا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن, ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ تتهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن, ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نَهَارِي يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امة الرسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستمن بكم حق هو قل اي وربي اي وربي وَمَا لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت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 مِن رِّزْقِهِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ٱللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ قُلْ أذن لَكُمْ أَم عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ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 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله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 في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إِن عندكم من سلطان بهذا اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ, ثم نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا بما كانوا يكفرون وَاتْدُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتِ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثمَُّ لاَا يَكُ أَمرُكُم عَلَيكُم غَّةًَ سُم ثمَُّ, ثم قُضُون إلَهَ وَلا تُظِرُون فَإِن تَوَّتُم فَمَا سَألتُكُم مِن آجر إنِ أَجرِْيَ إِللاا على اللهَّ وَمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ المُسلْمين فكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم فَجَاءُوهُم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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذريته من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنوهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليكم توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وندنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما ببصر بيوتا انْتَبَوَّأَ قَوْمُكَ مَا بِمِصْرَ بَيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لَا يُضِلَّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا على تُصِيبْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا قال قد اجيب الدعوهكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعداوا حتىََّ إِذَا أَدَعَكَهُ الغَرَقُ قَالَ آمَنْتُأََّهُ ل إِلَ إِلَّ قَا آمَنتُأََّهُ ل إِلَهَا إِلََِّّي آمَنَتْ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لتكون لمن حلفك آية وَإِنَّكَ فِيرَمِنَ النَّاسِ عَنْ وَإِنَّكَ فِيرَمِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَصِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى حَتَّى جَاءَهُ الْعِيبُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم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 ان نِعْمَ عَقِبُهُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَاعْتَصِمُوا بِهِ إِن كنتم في شك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 وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْغَى فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْطَّرِيقِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين